وَمَا مِنْدَ بَّتٍ فِي الأبْضِ إِلَّا عَى اللهَّهِ رِزْقُهَا وَيعلممُ مُسَْقَطْ وَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ على الْمَاءِ وَكَانَ ررشُهُ على الم إِلَبلَلُ وَكُم لَبلَلُ وَكُمْ أَنْ يكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَ وَل إِن قُلْتَ إكُمَّْ بَعوسُونَ مِن بَعْدِ المَوْوتِلََقولولًا الذيينَ كَفَروالََقولولًا الذيذينَ كَفرَرُوا إه إِللاا سَحرم مُبين وَلَئِن أَخْطَأْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ إِنَّمَا يَحْدِثُهُ الْجَاهِلُونَ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 فَمَن نَزَحْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السُّوءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْمَغْفِرَةُ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمُ فَلَعَنَ عَنكَ تاركًا بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقًا بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا إِنَّ يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مُلَكٌ إِنَّمَا أنت نبيل والله على كل شيء وكيل ام يقولون افترى قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَلَّا تَأْتِيَ يَؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ نَارَ مَوْعِدِهِ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا نعنت الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالاخرة هم كافرون أُلَاائِكَ لَ يكُون مجِزينَ فيِي الأرضْض وَمَا كانَ لَم وَماَا كانَ لَم مِن دونُ اللهِ مِنْ أَل يُضاحَفُ لَهُ الععَذَاب مَا كانَوا يَسْستطونَ السمع وَمَا كانَوا يُبَصِرُون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ ظَنَنْتُمْ كَذِبًا قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعَمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ أُلْزِمَكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَنُكُمْ عَلَيْهِمْ مَا لَا أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمنوا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 ولا اعلم الغيب ولا اقول ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تذرئ اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الا هو اعلم بما في انفسهم الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين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 فلا تبت اسم بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين مغرقون وَيَصْنَعُ الْ الفُلكَ وَكُل مَا مَرّ عَلَمَ لَ أُم مِن قومه سخروا منه وَلَ إِن تَسْخَرُوا مِن فَإِنا نَصْخَرُ مكُمْ فَإِنا نَصْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُون فَسَووفَ تَعَمونَ مَيْ يأتِهِ عَذاَابُ يُخْزِهِ وَيَحِللُ وَيَحِلُّ عَلَيْنِ ويحل عَذاَابُ مُقل حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْ التُّنُورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وأهلك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 وهي تجريبه في موج كالجبال وهي في موج كالجبال ونادى نوح ابننا ونادى نوح ابننا وكان في محزن يا بنيركم معنا يا بُنَيَّ ارْكَنْ مَعَنَا وَلا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَحصُمنِ مِنَ الْمَا قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ قَالَ لا وقاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وادك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب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 وإلا تغفر لي وترحمي أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات, وبركات عليك وعلى أمم مننا مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ غَيْبٍ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَّا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۚ أَن تَتَوَلى قَوْمَكَ مِن قَبْلِ هَذَا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 يا قوم لا أسألكم عَلَيْهِ أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة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 ان نقول الا ترا كبعض الهتنا بس قال اني اشهد الله واشهد واشهد اني بريء مما تشركون من دونه لككدونُ جَمًا سَُّ ل تُظِرون إِ تَوَكَّتُ على الله رَبّ وَرَبِّكُمْ إِّ تََكنتُ على اللهَِّ رَبّ وَرَبِّكُمْ مَا مِندَ فةِ إِلَّهُ وَآخِذُ بِناصَتِهَا إِ رَبّ على صِاطِ مُسْتَقِيم فَإِن تَوَّ فَقدَدَ أَب نَغْتُكُمْ م أُْسلتُ ب إلَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبّ قَوْمًا غَييرَكُم وَلَا تَضرّونَهُ شَيْئ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حفيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُدًى نَجَّيْنَاهُ هُدًى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ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 ألا بعدا لعاد قومهم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 وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنْ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ لِيَ غَيْرَ تَخْصِيرٍ وَأَعْطَوْنِي هَذِهِ النَّاقَةَ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فادْرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ سَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَاقَبُوهَا فَكَانَتْ مَتَاعًا لَّمَّتَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ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 قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُغْنِيْنَاكَ إِلَى طَهُورٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ يَعْقُوبَ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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا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 وَقاقَ بِهِ الذَررَ وَقَلَ هذاَا يَوْمُ ص وَجَأَهُ قَوْهُ يُهْرَعونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبلْل كانَان وَمِنْ قَبلْلُ كانَانوا يَعملَلونَ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي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 يَصِلُون إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصبح أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً ۖ دَرَكِ رَبِّكَ مُّسَوَّمَةً ۖ دَرَكِ رَبِّكَ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 وَإِن أَخَافُ عَ لَكُمْذاَادَ يَوْ مِن مُحطُ وَيقومَوْ مِ أَوْفُ مِ مِكياَا لَْمِيزَانَ بِالقِصْطِ وَلَا تَدَخَص تبخسوا وَلَا تَدَخَصُ تبخسوا سَأَشيا أَهُمْ وَلَا تَعْثَو فِي الأبْضِ مُفْسِدينين فقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب اصلاتك tamuruk an atruk ma yaabudu abaana aw an naf'al aw an naf'al fi amwaalina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 وَلَ لَا رَحْتُكَ ل رجَمناكَ وَمَا أَنْْ تَعَلَنَا بعَزز قَالَ يَا قَوْمِ أَرَحْت أَعَزّ عَلَْكُمْ مِنَ اللَّ قَالَ يَاقومَوْم أَرَحْط أَعَزّ عَلَْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذُّمُ وَرأَكُمْ ظِهْرِييا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 أمرنا نجينا شعيبا, نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثهين كأن لم يغنوا فيها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 بِسِرْفِ دُلْ مَرْفُودَ ذَلِكَ مِنْ آيِ الْقُرْآنِ قَصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَن فَسَنُهْلِكُهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شيء لما لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَكْبِيدٍ وَكَذَالِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمُ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نؤخره إِلَّا لِأَجَلٍ مَّحْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير لهم فيها زفير وشهيط خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض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 خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء فَلا تَكُفُّنَّ رِيَّةً مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ قَبْلُ وَإِن نَّلْوُفُهُمْ نَصِيبَهُمْ ضَيْرًا مّن وَلَقدَد آتَيْنا موسَ الكتابَ أخْطُفَ فيِي وَلَنا كلَمَة صَبقتْ مِ ربِّكَ لَ قض بَْنَهُ وَإِن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 سنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين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 اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مجرمين وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً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 وَقُلَِّّذينَ لاَا يُؤمِنُوا نَْعملَلُ عَلَى مَكَانَةِكُمْ إِ عَِلُون وَن تَغِرُ إَّ مُن تَظِعُون وَلَِّهِ غَيبُ السَّمواتِ وَالْأَضِ وَإِلَيْهِ يُرْرجَعُ الْ أَمْرُكُلُّ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيمْ رَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ إن أَزَلناهُ قرْآن ع رَبيةَ لعَكُم تعَقلِون نَحْن نَ قُصّ عَلَكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بِماَا أَ حَين إلَكَ هذا القرآن وَإِن كُتَ مِنْ قَضَلِه لَ مِنَ اذ قَالَ يوسف لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأيتهم, رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 وَقَتَلُوهُ يُوسُفَ فَأَوْطَرُوهُ ٱلْǫطًّا يَخْنُنُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْنُنُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض يَلْلتَققُهُ ب بعدعْضُ السَّياارَةِ كُْ تُمْ فَاعلِين قالَاالوا يَ أَبَانَ مَا لََ لا تَأْمَن عَ يُوسُفَ وَإِنا لَ لَناَا صِحون أَبْسِلهَُناَا غَدَ يَرْتَ وَيَلعبب وَإِما لَ قال انني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لن اكله الذئب ونحن عصبه اننا اذا الخاسرون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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَن يَبْكُوا قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بدم كذب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 وَقَا الذي شْتَرَهُ مِنْ مِ الصالِم رُؤَةِ أَكْرِمِ مَصْوهُ عَسَائًَا فَعنَا أَكْرِنِ مَسْوىهُ عَسَائيًا فَعَناَا أَوْنَاتَّخِذَهُ وَلَدَا وَكَذَلِكَ مَككنّا لِيوسُفَ فِي الأأَقْضِ وَلِنُعَلِّمَ وَلْنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ فَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَل قَدهَمْ متْ بِه وَهَمَّ بِهَا لَْلاَا أََّّى آابُرْهَا نَ رَبّه كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السّ أَوَفَحْش إ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 إن كيدكم عظيم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 اننا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بنكرهن ارسلت اليهن واعددت لهن متكئا واعددت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليه فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم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 قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ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 وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها اَمَّنْ تَمُوثُهَا انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أَمَّا أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فِيهِ تستفتيان قال للذي ظن ان انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساهُ الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهم سبع عجاف وَسَبْعٌ سُنْبُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ يابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَا يَا إِن كُنتُمْ مِنَ الرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ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 فَمَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ يَأْكُلْنَ مَا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 فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادق ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين